وَقَدْ أَنزَلنا آيَاتٍ بَيِّناتٍ وللكافرين عذابٌ مهين يوم يبعثهم الله جميعا فيلبيئهم بما عملوا أحصى الله ونسو والله على كل شيء شهيد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 وَلَا أَدْرَانِ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى مَا يَعُودُونَ لِمَأْنَهُ عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ الله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 فِيهَا خَالِدُونَ يَوْمَ يَدْعُسُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ألا إنهم هم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 الله ورسوله اولىك اولىك في الذلين كتب الله لاغلبنا انا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر و الدون من حد الله ورسولا ولو كانوا ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وانيدهم بروح من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 فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَارٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ان قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله فباذن الله وليخزي الفاسقين وَمَا آتَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَبْتُمْ فَمَا أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا رِكَابٍ ولكن, وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يشاء والله على كل شيء قدير انا افاء الله على رسوله من اهل القرى فللله فلله وللرسول ولذل قربا واليتاما والمساكين وابن السبيل كيلا كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم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 يُحِبُّونَ مَن هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ قُصَاصًا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل, ولا تجعل في قلوبنا غلا آمَنُوا آمنوا ربنا ربنا إنك رؤوف رحيم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 وَإِن قُوتِةُم لَنَصُرًا لَكُمْ وَلَّهُ يَشَدُ إِهُم لَكذِبُون لْ أُخْرِرجُ لَا يَخرجونَ مَهُم وَلإِن قُوتِلُ لَا يَصُرُونَهُم وَلإِن لَصَرُوهم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 ذاق وذل امرهم ولهم عذاب اليم كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكثر فلما كثر فلما كثر قال اني بريء منك انني اخاف الله رب العالمين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 ياأَُهََّنَ آممَنُوا لَا تَتَّقِذُ عَدُو وَعدُ وَكُمْ أَْلياأَةٌ قُونَ إلَيهِم تُلْقُونَ إلَيْهِمْ بِالْمَوََّةِ وَقَد كَثَرُوا بِم جَ أَكُمْ مِنَ الحَقّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَبِغِضَابِي أَمْرَضُعَتِي تُسْعُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَ يَفَهُ مِنكُمْ فَقَد غَُّ سَو السَّبيل إ يَقَفُكُمْ يَكُ لَكُمْ عَدَ أَْ وَيَبسُقُ وَيَبسُطُ إلَيْكُمْ أَدِييَهُمْ وَأَلسِنَةَهُم بِالسُءِ وََدُّ وََدُّ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 إذ قالوا لقومهم اننا براؤ منكم ومما, ومما تعبدون من دون الله كثرنا بكم وبدا بيننا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى حتى تُؤْمنِنُوا بالِلههِ وَوحدَهُ إِللاا قَوْلَ إبرهِيمَ لِأَبيِي إِلَّا قَوْلَ إبَهِيمَ لِأَبيِيهِلَ أستَغفًِاَّ لَكَ وَمَا أَمِْكُ لككَ مِنَ اللهَّهِ مِنْ شَيْ رَبَّن عَلَْكَ تَوكَلنا وَإِلَْكَ أَنَ بنَا وَإِلَْكَ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 واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى, يبايعنك على أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَصِقُونَ وَلَا يَزْنينَ وَلَا يَقُطُ ل أَْلادَهُ وَلَا يَأْتين وَلَا يَأتينَ بِبُْتَان يَفْتَرينَهُ بَيْنَأَدينهَّ وَأَْجُلين وَلَا يَعصينَك وَلَا يَعصينكَ فِي مَعرُوفٍ فَبَاَعهُ وَستَغْفِ لَهُ اللهَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غضب اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ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 كَمُرَأَمَقُوتَ عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ فَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ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 والله لا يهدي القوم الضالين يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نور و الله متم ولو كره الكافرون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 وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُولُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ مَنْ أَنصَارُ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَ الطَّائِفَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتِ الطَّائِفَةُ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 مِنَ التَّوْرَاةِ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمَارِ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القوم الظالمين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 وَبِتَغَوِّمْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَظُلُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ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 يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ولِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ, ولكن المنافقين لا الْمُنَافِقِينَ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 والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه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 يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو ولكم عدو ولكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه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 اِن تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ أَيُهَن بِيإِذَا طَلَّقَتُمُ مِسَاء فَطَلِّقُهَُّ لِعََّتِهِم فَطَلِّقُهَُّ لِعدَّتِه وَأَحْسُ الْ العَّه وَاتَّقُ اللهَّه رَبَّكُمْ ذَا تُخْرِجُهَُّ مِنْ بُيوتِهَِّ وَلَا يَخُرجِنَ إِلَّا.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 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا, وأقيموا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ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 وَدِجعَلَى اللهَّهُ لِكُلِّ شَيْئ قَدرَ وَلَ إِسْنَ مِن الْمَخِيظِ مِ مِسَائِكُمْ إنِ رتَبِتُم إن رُتَبِتُم فَعِدتُهُ ثلاثَلثَةُ أَشرُ وَل وَلائ لَم يحضن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 اسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهم ولا تضاروهم لتضيقوا عليهم وان كن اولات حمل فانفقوا عليهم حتى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 يَمْقُذُوا سَاعَةً مِّن سَاعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا فَيَجَعلل اللهَّهُ بَعدَعُ السّر يُسّرَ وَكَأَم مِنْ قَرَْةِ نعْتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرصُرِي فَحاسَابنَاهَا فَحاسَبنَا حِسَابَ شَددَ وَعَذبنَهَا وَعذَّبنَاهَا عَذَابًَا نكرا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 فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِقَالَاتَ مَنْ أَنْبَاكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا ان يبدله ازواجا خير منكن مسلمات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 وََكُمْ وَأَهْلِكُم ن رَ وَقُودُهَا وَقُودُ الناسُ وَالحِجََةُ عَلَيه عَلَيه مَِكَةَُّ غِلَظُ شِدَادُ ل لا يَصُون ل لا يَصُونَ اللهَّم أَمَرَم وَيَفعلونَ ماَا يؤمرون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 اَسَأَ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللَّهُ, يخز الله نَبِيًّا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ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 وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۚ ذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا رَأَتْ نُوحًا وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ دخل النار وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين امنوا رات فرعون إذ قالت ربي بن لي عندك اذ قالت ربي بن لي بيتا في الجنه ونجني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 وكانت من القانكين